ولا تطع كل حلف نافين منها ما شاء بنمينا النا للخير معتد افين من إنا إلى الخير معتد أثيم وتن بعد ذلك زني من أن كان ذماليه وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الخرطوم إن ما بلونا هم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مشكين وغدوا على عرب قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عشى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راضبون كذلك العذاب وَلعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن